أعوذ بالله والشيء والوحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء Horsaya... وَلَا نَقَرُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ Halah <Sessizlik> mah. body But... بل هو قرآن مجيد في لوح محسوس وقال ربك رب العزة عما يصفون وسلم على والحمد لله